وَعَادِبٌ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الْمَلَأُ مِنْهُمْ أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ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 أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟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 حيدا فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لن قد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ صُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُلِّ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا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 وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار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 قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجروا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين